حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد فالأول فالأول الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وَمَا جَاءدِ السَّيئَةِ فَلَا يُجزَ إِللاا مِمثللَهَا وَهُم لا يُقُمُون قُل إِنيِي هَدَانِي رَبّ إ صِاطٍِ مُسْتَقي بينَ قِيمَا دَِ قِيمًَا مِلَّ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 مي الله ل من حميدا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 وَهُو الذي جَلَكُمْ خَلَِ فَ الأرضِّ وَرَفَع بَعضَكُم فَووقَ بَعض دََجاتِ لِيَبُلُ وَكُم لِيَبلل وَكُمْ فيِي مَا آتَكُ إِ رَبَّكَ سرَريع الععقابِ وَإِنهُ لَ غَفُور الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا الله أكبر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 Assalamu aleykum wa rahmatullah اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم تقبل من عبادك الصالحين أيها لخوة في الله انتهت بهذا شعائر صلاة العشاء وقد نقات لكم على الهواء مباشرة من رحاب بيت الله الحرام وسنبقى معكم بمشيئة الله تعالى وإذا تقام تقاموا صلاة الترويح لننقلها لكم أيضا على الهواء مباشرة فاللهم لك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ورفعة ومهابة وبر وزد من شرفه واعتمره أو, أو حجه تشريفا وتعظيما وتكريما ورفعة ومهابة وبر لحظات إيمانية أيها الإخوة في الله نعيشها معكم مع هذه الجموع من المسلمين الذين قدموا إليه من كل مكان في ليلة من ليالي الشهر رمضان المباركة الشريفة في عشره الأخيرة هذه العشر التي لها فضله الكبير وهي بمثابة الفرصة الأخيرة لبغاة الخير في شهر الخير وتزود المحسنين من الخيرات والحسنات كان رسول الكريم صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها وهي آخر الشهر والأعمال بالخواتيم العشر الأخيرة أيها الأخوة في الله هي الثلث الأخير من الشهر وهي عشر ليلة القدر أسمعها الله سبحانه وتعالى بالليلة المباركة في قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منظرين أسمها ليلة القدر لأن للعمل فيها قدرا كبيرا وهي خير من ألف شهر بفضلها وكرماتها على العابدين يأذن الله عز وجل ملائكته بالنزول فيها إلى الأرض وفيها ينزل جبريل عليه السلام وهو يذكرنا بنزوله الأول على سيد الخلق في غار حراء ليقول اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد المئسر وإيقظ أهله واجتهد فيها ما لم يجتهد في غيرها كان يحيي ليله بالتهجد والقرآن والذكر والدعاء والاستغفار من أعمال الصالحين في هذه العشر حفظ الليل بكثرة التهجد والطوار القيام والركوع والسجود والقراءة اللهم اجعلنا من من فاز ويفوز بأجل هذه الليلة العظيمة اللهم اجعلنا ووالدينا من متقائك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار أيها في الله هذه الأرض التي باركها الخالق عز وجل وجعلها مثابة للناس وأن تكاد تضيء بالنور من مائها إلى سمائها ومن أطر ترابها إلى طهر سحابها وهي تفيض بهذه الأرواح المتعلقة بحبل الله أرض تلمع فضاءاتها في عيون قاصديها وتبش بالفرح في وجوههم تضيء ما خفت من ضياء الأرواح وتؤنس وحشة القلوب تتجلى فارهة في رداء قدسيتها فارعة خاشعة ضارعة بربها ومولاها تهب عليها نسائم الرحمات ويفوح في أرجائها غطر الصلوات وتغتسل مآقيها وأحداقها بطهر الدعوات الصاعدة نحو السماء نحو الخالق والرازق وهي تنعم بشرف روحانية المكان الطاهر وقدسية الزمان المبارك الكريم في هذه اللحظات التي يتهامس فيها المصائمون مع بعضهم حينا وحين يسودهم الصمت تفيض من أرواحهم أنهار الدعوات والتسابيح والحمد والشكر والثناء لله عز وجل لتملأ أرواحهم والسادهم بالإيمان أخص الله سبحانه وتعالى شهر رمضان بفضائل وكرمات ليست بغيره من سائر شهور السنة فهو موسم للربح والتجارة الرابحة مع الله عز وجل إكراما وإنعاما على خلفه باقتنان هذه المواسم لطلب الرحمة والمغفرة والعتق من النار في شهر تتنزل فيه الرحمات والبركات نفحات رحمانية وكرمات إلهية عظيمة تنساب كالنبع الجار على أبواب عباده الصائلين ليرفع الله عنهم الآثام والخطايا